سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم وإقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء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 وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ومن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثم يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدَبَرَ وَتَوَلَّى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للساعد Wallذien يصدقون بيوم الدين Wallذien هم من عذاb ربهم مشفقون إن عذاb ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون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 الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نسبين Sposób pracujących w tym momencie, w którym ona jest bardzo ważna, bardzo ważna, bardzo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 Kala, kita bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, bela, Wszyscy المقربون إن الأبرار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 وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوا قالوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراك ينظرون هل ثويب الكفار ما كانوا يفعلون